بسم الله هو الاسم أو خل خدش الإله الحتمي، ومناسبة الحاضرة وشئ في ناس خيدين في ومترددين يطرح يقرأ إيه، من آم الحرب هيحصل إيه إلخ، عايز أتكلمكم عن التكتراب والخور وأضع أماني قول السيد المسيح في إنجيل يوحنا الصحر 14 لا تترك قلوبكم ولا تترك سلامي أترك لكم سلامي أنا أعافيكم الاتراب الاتراب شببه الأول عدم الإيمان بحب الله يريد كل إنسان لكي ينجوا من الاتراب يحفظ الآيات المشهورة اللي تعطيه عذاب في قلبه وسلام في قلبه زي مثل مزمور الرعي مزمور 23 لما بيقول فيه المرتل ان شبت في واضي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي السالك او السير في طريقه ربنا الانسان اللي يؤمن ان ربنا معاه ما يخافش ابدا او مثل سبع وشين اللي بيقول للرب نوري وخلاص امل لمن اتاك الرب عاضد حياتي من الابد ويقول فيها ان يحاربني جيش من فلن يخاف قلبي وان قام علي خسال ففي هذا انا مطمئن او المصمور واحد التسعين الاول الساكن في ستر العلي في ظل القبير يغير يقول لا تخشى من خوف الليل ولا من شخن يصير بالنهار يسقط عن نسار كالوف وعن يمينك الربوات واما انت فلا يفتربون عليك او مزمور الحد المشهور مزمور مية وعشرين اللي يقول الرب يحفظك الرب يجلل على يادك اليومنا الرب يحفظك من كل سوء الرب يحفظ نفسك الرب يحفظ دخولك وخروجك من الآن وإلى الأبد. دائما الواحد يضع في ذهنه إن حتى الناس اللي بيخافوا ربنا من ضمن أعماله أنه يعذر ثأثيين، يعذر ثأثيين. يعقوب أبو الأباء وهو خائف من أخيه عيسو ظهر لي ربنا في الطريق في نسألت بالسلم الواصل بين السماء والأرض وقال له الأبار الجميلة دي ها أنا معك وأحفظك حيثما ترسد وأردك إلى هذه الأرض ها انا معك واحفظت حيث سمى سيسا جميل قال له ربنا الياهوب وعجاب ومنع منه الكوب ايضا أرمية. أرمية النبي لما شعر انو صغير ومشأت للشغلانة ربنا قال ها أنا ذاكت جعلتك اليوم مدينة حسينة وعمود حديد وأصوار نحاس على كل الأرض سيحاربونك ولا يخبرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنكزه يحاربونك ولا يخبرون عليك لأني أنا معك يقول للرب لأنكزه يشوع ايضا كان خائفا بعد موت النبي موسى ربنا قال له لا تخف لا يقف انسان في ودهك كل ايام حياتك كما كنت مع موسى اقول معك لا اهملت ولا اتركت تشدد وتشجع لا ترهب ولا تتعب لأن الرب إله إسمعك حيثما تذهب الرب إله إسمعك حيثما تذهب زي ما قال يعقوب عقوب ها أنا معك حيثما تذهب زي ما نردنا يؤخنا النفس الضعيفة لكي يقويها وينقجها ربنا يقص مع الأصاب المفرغة، يقص مع الفتيل المدخنة ورقصب المرضورة يقول فتيل مدخنة لا أقص، وقصب مرضورة لا أقص. دائما ربنا ليشجع الناس الثابتين، الشخص اللي بيصرخ واللي بيتعب واللي, واللي بيخاف. ده نفسه ضعيف ويديهم أكتب لقب صغار النفوس صغار النفوس في الرسالة إلى ساسالونيك اللي صاحب يقول شجعوا صغار النفوس تشجدوا وعطاء فأمنوا على جميع ربنا بياخد هالو لأن الناس ضعفه. المسافين ويسندهم في شكل البحر الأخمار قال موسى للشعب طفوا وانزروا خلاص الرب الرب يقاتل عنكم وأنتم تسمتون فيها عندنا ناس تلاقي نفسهم قوية نفسهم قوية لا تخاف أبدا ولا فتاة من أمثلة هؤلاء داود النبي الذي لم يخف من جولياط الجبار مع أن الشعب كله كان خائف وداود الصغير ده قال له اليوم لحدثك الرب في يدي الحرب للرب لينفوس خضوية لا تخاف ولا تختار زي تنيان للنبي خير موسى جبل أسود لم يخف أيضا اترمى الجبل أسود ولم يحدث له بشيء وقال الله الأرض ملاقو فشجع فوق الجبل ربينا قادر أن ين في كل وقت، وتذلك الثلاثة خبزه، لم يخافوا إطلاقا، حينما ألقواهم في أسون النار، بل أخذوا خبر روحية، إن النار لم تقوى عليهم، وكان معهم واحد راضٌ شبيه بإذن الله. في البركة اللي ألها ربنا في تسمية 28 قال يجعل الرب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك في طريق واحدة يخرجون عليك وفي سبع طرق يخرجون أمامك النفس الضعيفة تتوقع الشر باستمرار يعني الخاف فتصور ان هناك شعورا او متاعف او ذكات او مطاور ليس لها وجود لكن الوهن الخوف يصور لها ذلك زي اخوة يوسف كانوا خائفين ان يوسف هيعقدهم وهيئدتهم وخصوصا بعد وفات ابينا يعقوب فراحوا وسجدوا امامك قائلين ونقول احنا عبيدك وكذا وكذا كذب قال لهم ما تخوفش انا هعلقكم وانتم صحيح عملتم لي شرا لكن الله أراد به خير ولم يعمل لهم شيء مما كانوا يخافون لأن في ناس بيخافوا وما فيش سبب حقيقي اللي رفوح بيقول عن الكواب بيخرب ولا مطارد يعني بيخرب وما فيش حد بيجرئ راح ما فيش حد بيطرب زي مرة في سفر الأمثال في الصح 26 يقول قال الكسلان الأتب في الطريق الشبل في الشوارع ولا فيه أسد ولا فيه الشبل لكن الأوهان بتاعة الخوف تشور للإنسان أشياء مش مرضوحة لذلك تم اكتراب والخوف لأسباب داخلية خاصة بالنفس البعيفة بطغار النفوس وليه أسباب خارجي يا مناس بيخافه وما فيش أبدا أي سبب لفوح زي مثلا هيروديس الملك لما سمع منه عن ميلاد المسيح بيقول خاف واضطربت أورسلين كلها معه وقال لك كتب هتولي ورد ايه عن المسيح في المقدس قالوا ليوهنا سمعت له أتى الكون لأصل إلى له خوف والخوف ساعات بيوجد عمل مضاد زي يروز ذا عمل مضاد أتى في كل الأطفال حتى أبوه إبراهيم خاف وقال شارع ما عشوه. قولي انك اختي لألا يأخذونك ويخطلون من مرضه هو واترد ولجأ الى وسائل مشارية بعكس كده مصرس لم يخذ وهو في السجن وهيرودس كان يعزم ان يقدموا للموت في اليوم التالي لكن ما خبش بل نعم أنا مستغرب إزاي ممت لباركة إن الملاك الذي أتى لينفجل لكشب جبك عشان يصح وألؤوم ما كانش سيد وقودت الرسول أيضا هو وزميله شيدا كانوا في السدن الداخلي وكانوا عاديين يرسلوا ويسبحوا الله طول الليل وما كانوا يرسلوا ناس خوية لا تعرف أكثر ولو أن بطرس في يوم من الأيام خاص برضه وهو ماشي على الماء ويشاف الموت ويطلب من ربنا أن ينقذوا فقالوا يا قليل الإنان لماذا شقق؟ لأن الشكوك بتكون سبب للإضطراب والخوف. الواحد يشك يترى يحصل إيه؟ يمكن يحصل كذا يمكن يحصل كذا يمكن يحصل كذا. الشكوك هي تجيب له خوف. الشكوك البعيدة عن الإنان تجيب خوف. زي مثلا خوف ده هيجيب لها فتبقى هتبقى خايف يا تأجب ولا مش هتعجبه يا هيكمل الموضوع ولا يمشي ولا يعود طب بص تسقي خوف ويجيب لها استراب وتبقى خايف او زي خوف كلمتا من الامتحانات يا ترى هيج رئيس الامتحان يكون صعب ولا تحت وجايس طالب يقترب ومعرفش يجاوز بينما يكون الامتحان سهل. ونفس الوضع في اي مقابلة انترفيو للشغل مثلا يا ترى يصل ايه الانترفيو تمر كويسة ولا ما تمرش فيه ناس يخافوا من أشياء لا وجود لها، زي واحد يخاف من يحسب ويخاف من يحاسبين يقول لك خلال دعينه وصعبة جدا يخاف يكلمه عن حد كويسه حتى لاتمعه لألا يخصده يخاف كل ما تجيله نعمه. يقول يا ترى الناس الحاسدين لما يشوفوا النعمة بيش اعملوا ايه يحاول يدارك كثير جدا من الناس بيخافهم الحسد بينما ما فيش حاجة ممكن تضرهم انما الوحن اللي موجود اللي يجيب الاسطرابات او يخاف من تجارب الشياطين ومن حروب الشياطين وزيز الشعبين مش حاسين ديه وملهمش داخلي ديه في الفروب السديدة او الناس يخافوا من المرض او يخافوا من تطوره وخصوصا من الاطباء اللي عارفين تطور المرض يمشي جاي لما بيجيرهم مرض صعب فيه بيتطربوا اكتر وبيخافهم اكتر من الناس العاديين او ناس يجيلهم وهمة يخافهم الميكروفات يخافهم العضوى بعد ما يسلم عن الناس يروح يخسر ايه بالكولوميا او بالليمون مشاير اللي العضوى وراحت مرة كان عقله عباد كان بيقول فيها دول موجود معانا في كل حفة في كل مكان قالوا له مين الشياطين؟ اللي لهم لا الميكروبات الميكروبات دي موجودة ضدنا في كل مكان في الحواء في الناس في كل حفة هو جايز موظوش أسباب قبل فيه خوط سطولي واضطناب زي اللي بيخافوا من الظلام واللي يجرى فيه او ناس يخافوا من ركوب الطائرة اذا قالوا لهم بربط في شوية مطبات هواء، قلبهم اللي هيطبوا بش مطباتها دوا أو الطيارة قوامة الهواء تدهز بشوية يدركهم الخوف ويفتكروا ان النهاية تسروا وقت او اللي يخافه من ركوب البحر ودايما ان السفيلة في البحر ده اندى طبعاته كده ما فيوش حال للشكون للمياه سيخافه خوف من اوهام او ناس من العمل يقول لك يعملولي عمل او واحدة تقول حماس تتعراني وممكن تعمل لي حاجة مش هتعمل لك ابنت دا انتي مرات ابنها وهي يتبع ما فيش حاجة تخافوا من العمل واللي يخاف من العمل يطلع لي يعني واحد يقوم بيخاف العمل، فيقوله قصاد ربع البيت، يرمون له شوية ربان، يقبل له شوية مية، يحصله اي حاجة شعرة إثنين ثلاثة يشوفهم يساعد منهم خوف وإطراء من خلف عينه، يخاف من اي حاجة. ناشخف من الأعداء، الأعداء ومؤامرات الأعداء أو من رئيس متقب في العمل. المهم القلب يضطرب واستراع القلب في حالة الخوف يشل التفكير أو يتعبه. فبص تلاقي اللي خايف مش عارف يفكر مزبوس أن أنا متردد أنا خايف يشل تفريره او يفقد اعصابه او حتى دسل نفسه يفقد الوش يشفر والجسم يبتز وجيز يرتعش تشوفه زي كده تفطف خدمك تفطف عليه تقوله ما تفرش في الاهو يرتعش جوه حب جوه حبك شعره هو مش على بعضه دماء الاضطرابات والخوف، الانسان القوي لا يخاف ان قام عليه جيش ففي هذا انا مطمئن تستطيع انك انت تتخاوم الخوف والاضطراب للصلاة بالنظامية للتفكير الهادئ المنتظم لأن الخوف ما بيكونش ليه تفكير منتظم للتفكير الهادئ المنتظم تجد ان مفيش سبب يدعو للخوف ممكن انك تمارس قوم الخوف والاضطراب بانك تعاش بين الناس الأقوياء اقوياء النفوس اللي ما بيخافوش دايماً العوامل الدفتانية تشري بالعدوى الشجاعة يأخذها الإنسان بمعاشره بغيره والخوف يأخذ الإنسان أيضاً بمعاشره بغيره فكلما أشرت الناس أقوياء الحلوب أقوياء العظيمة مش شكهاش وتبقى قوي أيضاً او تقرأ عن قصة الناس الأخويات او الناس اللي عندهم ايمان قوي وتحاول ان يكون لك نفس ايمان القول او تؤمن بان الله مش يسمح باي برد وان ربنا ضابط الكل ووافد باله من كل حاجة ويجعل جميع الامور تقوله multimodal povolí福, to je